الباب السابع والسبعون باب الغضب اذا انتهكت حرمات الشرع والانتصار لدين الله تعالى وعن ابي مسعود عقبه بن عمرو البدري رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال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 فأيكم أما الناس فليوجز فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة متفق عليه وعن عائشة رضي الله عنها قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت سهوه لي بقرام فيه تماثيل فلما راه رسول الله صلى الله عليه وسلم هتكه وتلون وجهه وقال يا عائشه اشد الناس عذابا عند الله يوم القيامه الذين يضاهون بخلق الله متفق عليه السهوة كالصفة تكون بين يدي البيت والقرام بكسر القاف ستر الرقيق وهتك أفسد الصورة التي فيه وعنها رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت فقالوا، من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا من يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلمه أسامة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتشفع في حد من حدود الله تعالى ثم قام فاختطب ثم قال انما اهلك من قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها متفق عليه وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم راى نخامة في القبلة فشق ذلك عليه حتى رؤي في وجهه فقام فحكه بيده فقال ان احدكم اذا قام في صلاته فانه يناجي ربه وان ربه بينه وبين القبلة فلا يبزقن احدكم قبل القبلة ولكن عي ساره او تحت قدمه ثم اخذ طرف رداءه فبصق فيه ثم رد بعضه على بعض فقال أو يفعل هكذا متفق عليه والأمر بالبصاق عن يساره أو تحت قدمه هو فيما إذا كان في غير المسجد فأما في المسجد فلا يبصق إلا في ثوبه